وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله عباد الله واعلموا أن هذه الدنيا في حقيقتها سفر إلى الله ومراحل تطوى إلى يوم القرار والمعاد والسعيد الموفق هو الذي جعل الدنيا جسرا إلى الآخرة ولم يتخذها وطنا وقرارة بل هو فيها كأنه غريب أو عابر سبيل أو كأنه نام تحت ظل شجرة ثم راح وتركها يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار أيها المسلمون إن الله تعالى عظيم جليل له في كل شيء آية تدل على أنه الواحد القهار القادر العظيم الذي أتقن كل شيء خلق وأبدع كل شيء صنع ولا تحيط بقدرته العجيبة العقول ولا الأفهام ولا تدرك عظمته خيالات النفوس ولا الأوهام وإن من أعظم العوالم والخلائق التي تتجلى فيها قدرة الرب سبحانه وعظمته عالم الملائكة الأخيار. المصطفين الأطهار الذين هم أثر من آثار عظمة الله وجلاله وقدرته ولذلك جعل سبحانه وتعالى الإيمان بهم ومعرفتهم والتصديق بوجودهم وأعمالهم ركنا عظيما من أركان الإيمان التي لا يقبل الله من عبد صرف ولا عدلا إذا لم يأتي بها كلها. وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَومِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا إن الحديث عن الملائكة بشيءٍ من التفصيل من خلال النصوص الشرعية الثابتة الكثيرة لهو مما يزيد الإيمان ويقويه ويرسِّخ اليقين في القلوب فتفرح بربها سبحانه وتمتلئ تعظيماً له وإجلالاً ويعلم الإنسان مقدار ضعفه وعجزه وأن هناك من هو أعظم منه خلقا وقدرة وقوة. إن الملائكة عالم عالم عظيم شأن من عوالم هذا الكون الفسيح. عالم كله طهر ونقاء وصفاء خلقهم الله من نور كما في صحيح مسلم. وهم وهم من أقدم وأعظم خلق الله أعطاهم الله القدرة العظيمة على التشكُّل بأشكالٍ مختلفة وخلق لهم أجنحةً مثنى وثلاث ورباع وأكثر من ذلك وهم لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناسلون قد وهبهم الله سبحانه القوة والقدرة والسُّرعة العجيبة التي يستطيعون بها تنفيذ أوامر الله وهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون خلقهم الله سبحانه خلقة باهِرة العظمة والجمال والبهاء وهذا أمر متقرّر في فطر الناس كما وصفت النساء جمال يوسف عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام حين قلنا ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم وهذا جبريل عليه وهذا جبريل عليه السلام رآه النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرتين مرتين على خلقته التي خلقه الله عليها مرة رآه وقد سد الأفق ومرة رآه وله ستمئة جناح وله ستمئة جناح يسقط منها التهاويل من الدر والياقوت وقد أذن الله لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يحدث الناس عن ملك من حملة العرش رجلاه في الأرض السفلى وعلى قرنه العرش ما بين شحمة أذنه وعاتقه خفقان الطير 700 سنة يقول ذلك الملك سبحانك حيث كنت سبحانك حيث كنت فلا إله إلا الله لا إله إلا الله ما أجمل الله وأعظم به سبحانه أيها المسلمون الملائكة عباد مكرمون وسفرة كرام برارة يعبدون الله عبادة عظيمة فهم لا يفترون عن تسبيح الله وتحميده بالليل والنهار ولا يستحسرون ولا يسأمون ولا يسبقونه بالقول، وهم من خشيته وإجلاله مشبقون خائفون أعظمهم قدرا ومكانة عند الله جبريل عليه السلام، فهو الروح الموكل بالوحي الذي به حياة القلوب، وميكائيل الموكل بالقطر والغيث الذي به حياة الأرض والأبدان، وإسرافيل الموكل بنفخ الصور. الذي به حياة الناس وبعثهم من قبورهم وإسرافيل إسرافيل قد التقم القرن وحنى جبهته وأصغى سمع ينتظر متى يأمر بالنفخ كما ثبت في الحديث والملائكة يصفون بين يدي ربهم سبحانه في السماء ويتراصون في الصفوف في تمام ونظام وما من موضع في السماء إلا وفيه ملك ساجد أو قائم وهذا يدل على كثرة عددهم كثرة لا يحصيها إلا الله كما ثبت أنه يدخل البيت المعمورة في السماء السابعة كل يوم سبعون ألف ملك ثم لا يعودون إليه مرة أخرى ويؤتى بجهنم يوم القيامة ولها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها فكم يكون عدد الملائكة إذن؟ فلا إله إلا الله لا إله إلا الله ما أعظم الله وأنعم به من إله عظيم قدير أيها المسلمون هؤلاء الملائكة الكرام كلفهم الله سبحانه بأعمال ووظائف كثيره ومتنوعه في هذا الكون الهائل فهناك ملائكه لحمل عرش الرحمن سبحانه الذي هو اكبر المخلوقات وملائكه لحفظ نظام الكون وتدبيره وسير افلاكه وحراسه السماء وحفظها من كل شيطان مارد وهناك المدبرات والمقسمات أمراء وهناك ملائكة للسحاب والقطر والرياح وملائكة للرحمة وملائكة للعذاب وقد بين لنا ذلك ربنا سبحانه في صدر سورة الصفات والذاريات والمرسلات والنازعات وغيرها كثير. وقد كلفت الملائكة الكرام بوظائف عامة تتعلق بالبشر جميعاً ووظائف أخرى تتعلق بالمؤمنين خاصة فهم الذين غسلوا آدم عليه السلام بالماء وتر بعد موته وكفنوا وألحدوه في قبره تعليماً لأبنائه وهم الذين يقومون على خلق البشر بأمر من الله سبحانه فإذا مرّت على النطفة والعلقة والمضغة المدة المعروفة، بعث الله إليها ملكاً فصورها وشق سمعها وبصرها، ثم يسأل الله تعالى أذكرَنَ يكون أم أنثى؟ أسعيدٌ هو أم شقي؟ وعن رزقه وأجله؟ ثم يكتب ذلك. ثم ينفق فيه الروح، ثم هي بعد ذلك تكتب أعمال الإنسان كلها في حياته، وترصد عليه الفاظ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إن وإن عليكم لحافظين، كرام كاتبين يعلمون ما تفعلون، والملائكة تحرس الإنسان مسلما كان أو كافرا، تحرسه من القدر الذي ليس له. له معقِباتٌ من بين يديه ومن خلفِه يحفَظونَه من أمرِ الله قال مُجاهِدٌ رحمه الله ما من عبدٍ إلا له ملكٌ موكَّلٌ بحفظِه في نومِه ويقَضَته من الجنِّ والإنسِ والهوام أمَّة الإسلام إن للملائِكة علاقةً خاصةً بالمؤمِنين دون سائر البشر فهي دائما تستغفر للمؤمنين وتشفع لهم عند ربهم وتستغفر لطالب العلم وتضع له أجنحتها رضًا بما يصنع وتصلّي على معلم الناس الخير وعلى أصحاب الصف الأول وعلى الذين يصلون الصفوف وإذا دعا المؤمن أمّنت الملائكة في أمّنت الملائكة على دعائه وقالت له ولك بمثل واذا احب الله عبدا احبه جبريل ثم تحبه الملائكه ثم يوضع له القبول والحب في الارض ويرسل الله ملائكته الى عبده المؤمن فتحرك فيه بواعث الخير وتكون معه في اغلب احواله وتكون معه في غالب احواله تدافع عنه وتؤيده بالحق وتسدده في قوله وفعله وتقذف في قلبه الحكمة وتشجعه على فعل الخيرات والثبات عليها أما المنافق والفاجر فالله سبحانه يرسل عليه الشياطين تؤذه أذى وتقذف في قلبه الشكوك والعقائد الفاسدة وتحرك فيه بواعث الشر والباطل كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن للملك لمة بقلب ابن آدم، وللشيطان الشيطان وقد قال علي رضي الله عنه كنا نتحدث أن السكينة تنطق على لسان عمر وقلبه، والملائكة تأتي المؤمن في ساعة الاحتضار تبشره بالجنة والرضوان وتثبت ثم تقبض روحه بكل سهولة ورحمة، فيأخذها ملك الموت. ويصعد بها إلى السماء ولها رائحة طيبة زكية تفتح لها الأبواب والملائكة تشهد جنائز الصالحين المؤمنين كما شهد سبعون ألف ملك جنازة سعد بن معاذ رضي الله عنه وثبت أنها غسلت حنظلة بن عامر رضي الله عنه الذي استشهد في معركة أحد وكانت عليه جنابه ولله ملائكة ولله ملائكة سيّاحون يشهدون مجالس الذكر والعلم في المساجد وغيرها وتحف الحاضرين بأجنحتها وهي تدعو وتستغفر للمصلّي ما دام في مصلاه ما لم يحدث وتقف على أبواب المساجد يوم الجمعة تكتب أسماء الداخلين على ترتيب دخولهم فإذا خرج الإمام طوى صحفهم وجلس يستمعون الذكر والملائكة تحب سماع القرآن الملاك تحب سماع القرآن وقد تنزل إلى الأرض إذا سمع قارئا حسن الأداء كما حصل لسيد بن حضير رضي الله عنه وقد جعل الله عند رأس النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قبره ملكا يبلغه عن أمَّته الصلاة والسلام يقول الملك هذا فلان ابن فلان يسلم عليك ولله ملائكةٌ يتعاقبون فينا عند صلاة الفجر وعند صلاة العصر يرفعون إلى الله أعمال العباد في هذين الوقتين والملائكة تحمي مكة والمدينة من الطاعون وتحرسهما من الدجال في آخر الزمان، وهي بسيطة أجنحتها على الشام، وتؤيد المؤمنين، وتثبّتهم في حروبهم مع أعدائهم، وقد تقاتل معهم كما حصل في بدرين وأحد وحنيين وغيرها، وتبث الرعب والتخذيل في قلوب المجرمين والطغاة والظالمين، وتتولى إهلاكهم وإنزال العقوبات بهم. كما طمس جبريل عليه السلام أعين قوم لوط، ثم رفع قراهم بجناحه، ثم قلبها عليهم، وأتبع لعنة الله وغضبه وحجارة من سجيل المنضود مسومة عند ربك، وما هي من الظالمين ببعيد. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا؟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 الحمد لله العظيم في خلقه وملكته، القاهر فوق عباده بعزته وقوته وجبروته، نحمده سبحانه ونشكره ونثني عليه ونمجده ونصلي ونسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وصحابته الأكرمين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أيها المسلمون. إن الإيمان بالملائكة من أصول الدين العظام ومحكمات الشريعة وأسسها الكبار التي دلت عليها النصوص المتكاثرة ومنها حديث جبريل عليه السلام حديث جبريل العظيم حينما دخل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أخريات حياته فقرر عقائد الدين وأصول الملة وعلم الناس أمور دينهم إن الإيمان بالملائكة الكرام من أصول الدين التي يجب على الناس تعلمها لما في ذلك من زيادة الإيمان وتقويته وثبات العبد في هذه الحياة حينما يؤمن بالملائكة وبأعمالهم ويشعر أنهم معه تؤيده وتنصره وتثبته وتدافع عنه ولذلك فإن الواجب على المؤمن أن يتعلم هذا الأصل العظيم ويحرص على إجلال ملائكة الله الكرام وإكرامهم واستحيائهم واستجلابهم وأن يبتعد ويحذر كل الحذر من من الأعمال والوسائل التي تؤذيهم وتبعدهم وتنفرهم فيفوته بذلك من الحفظ والعناية والخيرات والبركة ما لا يحصى وقد ثبت في النصوص. أن الملائكة الكرام تتأذى مما يتأذى منه بني آدم من الروائح الكريهة والقذر والنجس، وأنها تلعن تلعن من يرفع حديدة أو سلاح في وجه أخيه المسلم بغير وجه حق، وتلعن المرأة التي لا تستجيب لزوجها من غير عذر، وتلعن الذي أحدث حدثاً أو آوى محدثاً. أو سب الصحابة رضي الله عنهم كما ثبت بذلك الحديث وتلعن من انتسب إلى غير أبي أو تولى غير مواليه رغبة عنهم وثبت أيضا أن الملائكة لا تقرب جيفة الكافر ولا وللمتضمخ بالخلوق والزعفران ولا تقرب السكران ولا تقرب السكران ولا الذي عليه جنابة ما لم يغتسل ولا الذي عليه جنابه ولم يغتسل منها ولم يغتسل منها الا ان يتوضا وهي لا تقرب البيت الذي يهجر اهله القرآن والذكر ويستبدلون بذلك المنكرات ومعاصي له والمعازف ومزامير الشيطان الملائكه لا تقرب البيت الذي يهجر اهله القرآن والذكر ويستبدلون بذلك المنكرات ومعاصله والمعازف ومزامير الشيطان وهي لا تدخل البيت الذي فيه كلاب أو تصاور وتماثيل معظمة وغير ذلك من الأعمال التي تؤذي الملائكة وتنفروهم وتبعدهم عن العبد أيها المسلمون وإن من العجب إن من العجب أن بعض الناس يشتكي من السحر، والعين، ومس الشياطين، وتغير الأحوال في نفسه، وأهله، وبيته والحقيقة أنه هو السبب في ذلك، لأنه تلبس بالمعاصي والمنكرات في نفسه، وبيته، وأهله، وآذَى الملائكة بأعماله، فخرجوا من داره، وابتعدوا عنه فتعكر صفه حياته وخلال الجو للشياطين فهجمت عليه من كل ناحية واستحوذت عليه وأذاقته الآلام والأحزان والشقاء النفسي وإن من الحقائق الثابتة يا مسلمون إن من الحقائق الثابتة أن وجود الملائكة يطرد الشياطين ويؤخزهم كما هرب الشيطان لما رأى الملائكة تنازلة في معركة بدر الكبرى ونكص على عقبيه وقال وقال في رعب وخوف إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون وسيقوم الشيطان خطيبا في جهنم ويعلن للناس أنه ما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم فاتقوا الله يا عباد الله اتقوا الله واعلموا أن الملائكة خلق كرام أبرار وأن من أجل أعمالهم حفظ المؤمنين والدفاع عنهم وتأييدهم وتحريك الخير في قلوبهم وهم يستحيون من صالح المؤمنين وهم يستحيون من صالح المؤمنين كما كانت الملائكة تستحي من عثمان رضي الله عنه. فاستحيوا منهم بارك الله فيكم استحيوا منهم وأكرموهم ولا تؤذوهم ولا تخرجوهم من بيوتكم تسعدوا في حياتكم وتهنئوا في معايشكم وتغشاكم الرحمة وتنزل عليكم السكينة ويحفظكم الله في أنفسكم وأهليكم ومدخلكم ومخرجكم ثم صلوا. وسلموا على سيد البشرية وهاديها وسراجها المنير فإن الله عز وجل قد أمرنا بالصلاة والسلام عليه حيث قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً وثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشر صلوات وحط عنه عشر خطيئات ورفع له عشر درجات فاللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا وسيدهنا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته الطيبين الطاهرين وسائر صحابته الكرام الأبرار الأطهار وخص منهم أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان الذنورين وعلي أبا الحسينين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم عز الإسلام والمسلمين اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم منصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين اللهم اجعل بلدنا هذا بلدا آمنا مطمئنا رخاءا وسائر بلاد المسلمين اللهم منصر إخوان المجاهدين في كل مكان اللهم منصرهم في فلسطين اللهم منصرهم في فلسطين اللهم منصرهم في الشام اللهم منصرهم في الشام وفي العراق وفي اليمن وفي كل مكان يا قوي يا عزيز اللهم انصر اخواننا المجاهدين المرابطين على الحدود اللهم انصر اخواننا المجاهدين المرابطين على الحدود اللهم كلكم عونا وظهيرا ومؤيدا ونصيرا بقوتك يا قوي يا عزيز اللهم وفق جميع ولاه المسلمين للعمل بكتابك وسنه نبيك صلى الله عليه وآله وسلم اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه اللهم وفقه ونائبي لما فيه صلاح البلاد والعباد. واجعلهم مفاتيح الخير مغالِقَ للشر برحمتك يا أرحمَ الراحمين اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وعفُّ عنا وارزقنا واجبُرنا وارفعنا ولا تضعنا وأكرمنا ولا تهنا وزدنا ولا تنقُصنا وأعطنا ولا تحرمنا وأاثرنا ولا تُؤثر علينا وانصُرنا ولا تَنصُر علينا وكن معنا ولا تكن علينا برحمتَك يا أرحمَ الراحمين